ونعوذ بك من شر هذه الليله ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا قدما تمشي الى خدمتك ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم ولا عينا تنظر الى علوم تدل عليك اعتذر بادئ بدء عن التاخير فلم اعلم أن الدرس في طيبة إربد إلا اليوم وكل علمي انا درسي في طيبة عمان فالحمد لله الذي تنى الله علي ويسر لي هذا القدوم هذا المجيء فهذا من فضله وكرمه ومنه ولكم الفضل في الحضور والانتظار ولي ولكم الاجر الموصول المقبول في صحيفة الاعمال التي نرجو الله فيها النجا ابدا كلمتي مستعيرا كلمه لامام كبير الامام ابو شام المقدس شيخ الامام النووي وتلميذ الامام ابن الصلاه رحم الله الجميع كان يقول كلمة في وقت العافية والخير ولنا أن, نقتبس أن نقتبسها منه وأن نجعلها في الشعار الغالب على مجتمعاتنا في هذه الأيض كان رحمه الله يقول لو كان الأمر الي لجعلت عالما وإماما في كل مسجد من مساجد المسلمين لا عمل له إلا أن يدرس الناس أحكام الاخلاص والنمى متى كان ذلك؟ في عصر الآفل والخير والأمن والإيمان نحن الآن في عصر الفتنة وكما ينسب لعلي لا نائمه لعن الله موقظها وهنالك مهندسون وراء الاحداث يحركون الفتن في بلاد المسلمين وينقلونها من مكان لمكان واصبحت بناء المجتمعات كقواعد كليات علم يدرس في الجامعات والكليات وهو ما يسمى بعلم الاجتماع والذي من المعلوم عند القاصي والداني من أعلام ابن خلدون وأنا أنصح ولسيما من عندهم غير وقلنا كذلك إن شاء الله من من عندهم غيره على الإصلاح والتغيير أن يدمنوا النظر في كتب ابن خلدون ولسيما في المقدمة للأسف علم الاجتماع المعاصر انتقل إلى باريس وأصبح أعلامه الغرب وأصبحت جامعات باريس هي أشهر من يقرر هذا العلم حتى أن بعضهم كلوبون مثلا قسطفلوبون يقول قرأت التاريخ منذ ادم إلى هذا الزمان فوجدت أن التاريخ كله رخص في ورقة القواعد فهناك احداث يتسلل من خلال تركيبات المجتمعات الى اثاره الفتن كل مجتمع له تركيبه وله خاصيه والخاصيه التي نعيش في مجتمعنا ولله الحمد والمنه ان مجتمعنا مسلم يفتسر بانتمائه للشر. ولله الحمد والمنه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء سبحانه من شيء بعد أننا جميعا أهل سنة وليس فينا من اولئك القوم الحمقى الذين يطعنون في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا بشر يصيبنا غفله وللنفس حظ وللعمل السيء اثر وللاعلان دور ولنروجي الفتنه سوء يكاد لا يكسب فنحن في مثل هذه الايام حوج ما نحتاج ان نعلم اننا بحاجه الى وحده على التوحيد وإننا بحاجة إلى نبذ النعارات والجاهليات الموجودة في مجتمعنا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وكان من المهاجرين ووقع بينه وبين أخذ له من الأنصار ما يقع بين الناس فقال الانصاري وقد شعر أنه غلب فقال يا للانصار ثم قال المهاجرين يا للمهاجرين المهاجرون الانصار اسمان شرعيان حبيبان للرحمن احب الى الله من ان نقول شمال جنوب او نقول اردن فلسطين أيهما أفضل قدرد الفلسطيني والأنثاري مهاجري إيش نقول أيهما أحب أنثاري مهاجر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلا منهم يقول يا للأنثار يا المهاجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال أجاهلية وأنا بين ضحانكم هذه جاهلية منطنة الواجب ان تترك ان اكرمكم عند الله لاتقاكم فاخواني هذه البلد الطيب يجب على كل عاقل ان يحفظ انها ولا اقول هذا لاداري احدا ولست بطامع بشيء والله يعلم واستصدر ان الله يسمعني وان الله يراني وأن الملائكة تحضر مجلسنا وأن الرقيبة والعقيدة يكتب أقول وأنا ستحضر ذلك فأنا أقول هذا دياني إبراهيم عليه السلام لما دعا رب يجعل هذا البلد آمن وارزق أهلهم الثمرات، دعا بالأمن قبل الغزق دعا بالأمن قبل الرزق وربنا امتن على قريش بقوله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع قال إيش وآمنهم من خوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في فرده معافا في جسده عنده قوت يومه فكأن ما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالعافية كلها والدنيا كلها بالأمن من غير الأمن لا يمكن أن نأتي للجمعة ولا للدرس ولا للجماعة ولا يمكن أن نذهب للحج ولا للعمرة ولا يقرا أحكام الحج في سورة البقرة يجد أن الله قبلها ذكر حرمة القتال في أشهر الحج وفي البيت الحرام حفظا على الأمني حتى نعطق الحج قبل أن يذكر الله أحكام الحج ويقصد بأحكام الحج في سورة البقره تبين آية رقم مئتين وبعدها بآياتين أو ثلاث ذكر ربنا قبلها احكام القتال في اشهر الحج في الأشهر الحرب واحتام القتال عند بيت الله الحرام فأحكم الأمر فمنع القتال ثم بدأ يقرر لماذا؟ لأن الحج الله يريده أن يكون أمراً عملياً وأن يتمكن الناس من حضوره ومن أن يشهدوا هذا الموسم فحج حج بلا أن لا يمكن بل متعة هل يمكن للإنسان الخائف أن يتمتع بأهله لو أن رجل خائفاً في بيته يمكن أن يتمتع بأهله ممكن أن تقرع عينه بولده وذريته أمر غير ممكن أقول هذا لان هذا من ديننا ولا أقول هذا إلا من أجل الاحتساب والاجر ومن أجل أن طواصل وإخواني وأن ينتقل فوقي إلى أكبر عدد ممكن أننا نعيش في ساعات عصيبة وفي أوقات نحن فيها على مفترق طرق ويا رب سلم سلم يا رب سلم يا رب أبعد شياطين الإنس وشياطين الجن من طريقنا وفي بلادنا اكبت صوتهم وأخبت كوزهم واكفر شوكتهم واجعلنا يا ربنا ننعم بأمننا وننعم بديننا ويا ربنا اهدي اهل الغوار كان معروف الكرخي لما يمر على أقوان معهم البرابيق المزابير فكان يقف ويقول اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم ففرحهم بطاعتك لا نحب ما يجمع ما نرى الفساد ولكن ندعو له الفساد ونقول كما كان يقول معروف نقول اللهم كما فرحوا بمعصيتك يا ربنا فمفرحتهم الشياطين شياطين جنس والجن فمفرحوهم بمعصيتك يا ربنا ففرحهم بطاعته واجعلهم ممن تنعم أعينهم بهذه اللذة إبراهيم بن أدام كان رحمه الله تعالى يقول لو أن الملوك يعلمون اللذة التي فيها النساق العباد لقاتلوهم لجالدوهم عليها بالسيوف لو الملوك يعلمون لذة العباد لقاتل الملوك العبادة بالسيوف لينالوا منهم هذه اللذة فالعالم الذي له صلة بالله جل في علاه الذي يشعر بانشراح الصبر والاخبات ويشعر بأن له صلة بالمولى سبحانه فهو العزيز الذي لا يزعي من يدمن به وهو الغني الذي لا يفتقر من لجأ إليه سبحانه الذي يشعر بهذا يشعر أنه كبير وأنه عظيم وأن الواجب عليه ليس كالواجب على من يعتني بسفاسف الأمور. ورحم الله الشاعر القائل: لقد رشحوك لأمر عظيم فرب بنفسك ان ترعى مع الهمل. كان النبي يحب معالي الامور وكان يقرأ سفاسفها. هنالك أقول، هنالك مهندسون بالأحداث. ليس من فراغ من قبل أسريع يظهر على. قناة الجزيرة أحداث أيلول هذا من صنع الشياطين ليس من فراث هنالك قوة وراها أفكار وراها فدرات ورموز وإمكانات تريد أن تعبث ولذا إخواني أحببت أن أتذاكر وإياكم بخطورة هذا الأمر وأن الواجب علينا أن نتذكره ما أخرجه الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم ان السعيد لمن جنب الفتن إن السعيده لمن جنب الفتن إن لمن جنب الفتن ومن ابتلي فصبر فوافق الفتنه لا بد للانسان ان يفتن وربنا يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصويرون فالناس إلا من رحم الله يكلون الى عقولهم ويستحسنون ما تمليه عليهم عقوله والعقل خداع في العلوم التجريبيه من خلال الامور الحسيه المخبريه هنالك خداع للنظر وهنالك خداع للعقل بل هنالك خداع للبدن يعني لما يقرر عالميا في بعض الأدوية لابد أن تعطى أدوية يقولون لا ربنا نعرف الدواء ناجح أم لا نأخذ بيئة عيوب خمسين نعطيهم دواء وخمسين نعطيهم دواء وهم حتى نرى الأثر فالدواء الوهمي قد واثر في بعض الناس فمن لم يكن ثابت القدم راسخ الفهم يقع في زلل يقع في خطر فالواجب علينا أن نتكلم في فقه وقتنا والواجب علينا من باب أن نصفل الله ورسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم وإمتهم ومن باب حفظ الله عز وجل للدماء والأموال والأعراض الواجب علينا أن نتذافق الواجب علينا أن نتنافق والواجب, والواجب علينا أن نعلم أن الفتنة لها أمواج، وأن السعيد منا من تجنبها الفتنة الاميه التي لا يعلم لها قبر من دبر الواجب الا يخوض فيها الإنسان، والواجب أن يبتعد عنه إذا كان القتال تحت راية أمية في الشرق ممنون صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية أمية فمات فميتته جاهلية لا يجوز لك ان تغامر تقامر حتى فيما فيما يرفع شعار في الجهاد اذا كانت رايته اميه ايش عن راية عمية يعني لا ندري الى اين نسير لا ندري الى اين نسل. لا ندري لا ندري من حامل هذه الرايه لا ندري من الذي يرفع لواء هذه الاحداث الاصل في المسلم الحريق الا يقامر ولا يغامر، فهو مسؤول الله عز وجل يقول وقفوهم انهم مسؤولون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فالواجب على المسلم في الفتن العميه الواجب عليه أن يعتذي لها وأن يحكم بداياته لتسلم نهاياته والواجب عليه أن يحذر منها أن يحذر من نفسه وأن يحذر غيره منها كواني لا أريد أن أطيل في تقرير هذا الباب لكن من المعلوم عند أصحاب الوصيرة أن الفتنة لها مواد فهذه المواد تتكون من ظلم ومن جهل ومن عجلة ومن عدم إدراك عواقب الأمور هذه الفتنة لها حرارة الفتنة في العربية العرب تقول فتدك الذهب إذا عرضته على النار ليخلص رديئه من أصله لنخلص ما علق به ففي أثناء الفتنة الناس انقسمون ناس والعيض بالله تعالى يعاقبون وناس يثبتون الثبات الفتنه هو البلاء والمبتلى انثبت الله جل في علاه يبارك له حتى في هذا البلاء فكم من منها فيها محن وكم من, كم من محنة فيها ملحة فيها عطاء لله عز وجل فبعض الناس يتعرضوا الحرارة المعدن جيدي يثبت يثبت يزداد إصرار على الخير والله الذي لا إله إلا هو مرت بلاد المسلمين أو تمر بلاد المسلمين الآن في ظرف عصيب ما حصل أن مر أن سبق لا إله إلا الله مسلمون في بلد واحد هؤلاء يقتلون هؤلاء ويقولون عن قتيلهم شهيد وهؤلاء يقتلون هؤلاء ويقولون عن قتيلهم شهيد شيء عجيب شيء من اعجب ما يمكن مسلم يقتل مسلما وكل منهما يقول عن المقتول شهيد ليسوا بأصحاب مثلا أديان مختلفة ليسوا بأصحاب بلاد مختلفة والناس كما ذكرت لكم على مفترض طرق وان لكل عاقل أن يتأمل ولا يتعجل وقد قالوا من تأمنا نالنا ما تمنى ما يغرنكم ما يحصل لم نرى شيئا لم نرى شيئا ما رأينا لم نرى إلا هجما ما رأينا بناءا بناء حاصل الله هجم الذي رأينا رأينا هجما لم را بناءا لا ندري ماذا يكون لا تغرنكم من الفقاطير لا تغلق هذه الفورات يعني تبديل السائل الفاء هي من أذق الأشياء بل الإبداة العربية تصنع الإبداة العربية أن يغير حرف بحرف هي فورات لكن وراءها ما الله به عليم نحن قوم الله عز وجل وضع لنا قانونا وهذا القانون نص ربنا عليه ما تركناها منه قال الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا شعار المثقين كلام رب العالمين الذي يعلم الماضي والواقع والمستقبل. بدأ بلا بدأ بنفي التغيير حتى لا لا يغير حتى فيها معنى الحصر لو كان الصيغة هذه الصيغة لكان يمكن ان يكون التغيير من طريق اخر لو كان اذا غير الناس غير الله اذا غير الناس لا غير الله يمكن ان يكون هناك طريق اخر للتغيير يمكن ان يكون هناك طريق اخر للتغيير لكن إن الله لا بدأ بلا بالنفي، ثم وضع الحد بقوله حتى إشارة إلى هذه ليست أولى إشارة إلى إيش إلى أن التغيير محسورا بهذه القارة. لا يمكن أن يقع تغيير إلا هنا هنا التغيير الذي يحبه الله ليس اي تغيير نتكلم عن التغيير الذي يحبه الله وهناك طرق للتغيير نتكلم نحن عن طريق المسلوكة التي يحبها الله هناك طرق بالتغيير بالثورات المسلحة و... و... و... وأنجعت بعض البلاد. وهناك طرق للتغيير بالانقلابات وهناك طرق بالتغيير تبدأ من ظاهرات وتنتهي بإيش بما يسمى بالعصان المدني في في في سياسة اليوم يبدأ بالمظاهرة لكن ماذا وراء المظاهرة؟ العخيان المدني ايش عخيان مدني؟ يعني تشل قوة الدولة والهيكل هيكل الدولة من السلم الوظيفي وما يزل الناس من أمورهم المعاشية يترتب على المظاهرات هذا الطريق الغربي اختغير هذا يأتي بنتائج لك ليست هذه النتائج التي يريدها الله وليس تبدا النتائج التي أمرنا ربنا عز وجل بها ان هناك طرق في التغيير ممكن انسان يصل انا جيت بالسيارة من عمان الى طيبه الخير واهلها ان شاء الله من اهل الخير وما في الطريق ساعه ممكن واحد ياتي بطياره بدقائق البطاقه عديله ممكن التغيير يقع في القلاع ممكن يقع, يقع بثورة بثوره مسلحه لكن من أئمت هذا النوع التغيير لينين ومارس الاخرين. من إمام التغيير الذي يحبه الله محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة فنحن نقول في كل شيء حتى في هذا الطريق ما ينبغي أن يغرنا ولا أن يخدع أرصاها ولا أن يخرق عقولنا ولا أن يغير مسلماتنا وثوابتنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى الفائدة الأولى التي استفدناها من الآية أما التغيير محفور بإيش؟ باني المريض هذه الفائدة الثانية كانت الآية يمكن أن تكون لا يغير الله ما بقوم لماذا جاءت إن الله لا يغير هذه إن ماذا تفيد؟ تفيد التأكيد فالله يوكد لن الله وبارك التصوير ما خفر ماذا قال اقن الله هذه اما تفيد تاكيد الله هو قد لنا ووضح ووضح سبحانه من ومن تصدق من الله القوي لكن مع هذا واجهنا الا قبل ان نرى مصادقه ان الله طيب دفته الثالثه ذكر الله التغيير مرتين وذكر له فاعلي إن الله لا يغير يغير فعل الأول فاعله الله حتى يغيروا ما بانفسهم فاعل التغيير الثانما الناس حتى يغيروا ما بانفسهم لا كل الناس نحن يا اخوه الناس بحاجة إلينا بحاجة إلى الخير الذي عندنا بحاجة إلى منهجنا بحاجة إلى فهمنا والله لما جرى في الجزائر ما جرى كنا نلتقي مع أكادر الناس ومع المسؤولين في فورات، فوالله كانوا يقولون لنا إن بحاجة للشيخ الألباني وفهم الشيخ الألباني وتلميذ الشيخ الألباني حاجة ما شعرنا بها إلا ونحن في أتون الفتنة يقول خرجنا للجبال أربعين ألف أربعين ألف شاب وشاب انقسمنا في الجبال إلى قسمين صار عندنا أميرين صرنا نأخذ سلايا لا يقول والله كنت نائب الأمير نائب الأمير العام في إحدى الشقين كنا نأخذ سلايا فندخلهم على الأمير يتمتع بها في مغارب. باسم الدين باسم الشرق وللأسف باسم السلفية خابوا وخسروا خابوا وخسروا فالتغيير الذي يريده الله ويحبه الله لا يقع إلا بالتغيير الذي يقع خذري نحن بحاجة أن نربي أنفسنا بنهمة وعزمة على العلم النافع والعمل الصالح وعلى الدعوه إلى الله وعلى نشر الخير الذي عندنا فنسوق فنجلس في مجالس الناس لا نتكلف لا نتكلف في مجالسنا في حياتنا المعتادة في أعمالنا في علاقاتنا مع جيراننا في علاقاتنا مع أقاربنا نقول الذي عندنا فالذي عندنا غالب عالم يحبه الله عز وجل إذا هذا التغيير الله ذكره بصورة التأثير إلا الثالثه الثالث في الآية تقول الله عز وجل ان الله لا يغير ما هذه ما تفيد التقليل تقوله عز وجل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه اي تمجون ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما هذه ما تفيد ايش التقليل. نعود للالاء إن الله لا يغير إيش ما بقوم إيش يعني يعني هذه القاعدة هذه السنة التي يحبها الله التي لا يمكن أن تتغير أو أن تتبدل باختلاف الأزمان باختلاف الأماكن باختلاف أنواع الكتم هذه هذه تشمل حتى التغيير الأساسي ليس فقط التغيير التاميل ان الله لا يغير ما بقوم ان لا لا يغير الله بقوم حتى ما ان الله لا يغير ما هذه ملس تقليم يعني حتى التغيير اللي لا يمكن ان يقع حتى تغير نفسه الانسان الجاهد لا يمكن ان ينام يستيقظ عالما والانسان الفاسق مقصر تقاعس لا يمكن ان ينام ويستيقظ فيصلح آلما إن الله لا يغير ما حتى الشيء اليسير القليل فلا يمكن أن يتغير إلا تحتها للقال فالامر يحتاج الى عزيمه يحتاج إلى همة يحتاج إلى نعم الآية الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم ما بقوم قوم نشره ليس اتنعرف ونكر في سياق النفي ان الله لا يغير لا ان الله لا يغير ما بقوم قوم نكر في سياق النفي والنكره في سياق النفي من العموم ايش يعني؟ يعني هذه قوم تشمل من؟ تشمل اهل القيبة تشمل اهل عمان وتشمل أهل الأردن من وتشمل أهل سوريا وتشمل لبنان وتشمل بلاد الشام المجتمعة وتشمل بلاد المسلمين عامة وتشمل الدنيا بأسرها وتشمل جميع القوم قال إن الله لا يغير النادي قوم قوم نكرة في سياق النكت فتشمل جميع الخلق لا يمكن بأحد يستثنى من هذه الآلة لأن قوم عامة ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأمكسهم. لفت اللفته الاخيره ان التغيير لا بد من النفس وان العبد ما لم يتحرر من عبوديه نفسه فلا بد ان يبقى عبدا بغيره فان اردت ان تتحرر حرر عقلك من الواقع حرر عقلك من الخرافه حرر قلبك من أن يتعلق بغير الله حرر طهمك وقلبك وببسك وغمتك بحيث لا تكن عبداً لأحد لا تقلل أحداً خذك على الخير بظاهره وباطنه، بتأصيلاته وقواعده غير نفسك وكن على يقين من أمرك لا تكن على شك لا تتبع جاهلا تتركض وراءه حرر الامور تحريرا جيدا فمن لم يحرر الامور ويفهم ويعرف ان الامر ليس بسهل وان الامر يحتاج الى توفيق من الله اولا واخيرا ثم الى همة كبيرة فحينئذ يعلم الانسان كم يقاسي في التغيير ورحم الله الشاعر لما قال ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبني وغيرك يهدم التغيير أمر ليس سهل معاول الهدم والخرافه في هذه الأمة أخذت قرونا لا يمكن إنسان عاقل يريد أن يعيد عزا ومجدا وسؤددا لهذه الأمة يفكر بالتغيير أن تحمل مسدس تحمل رشاش لا تستعقل بنا ليس هذا التغيير ولا تنشف مظاهره التغيير لا بد أن يأخذ وقته ولا بد أن تقوم له راياته وأن على أعلامه وأن تقوم مدارسه وأن يقع بين هؤلاء الاعلام منهج جامع صحيح وتكون العلاقة بين هؤلاء علاقه تكامل لا تاكل علاقه فيها كل يكمل غيره وكل يعرف ماذا يريد هذه الود بالله هذه السنن لا تحابي احدا هذه السنن لا تحابي احد لا نريد تغييرا رموزه اهل الاعلام وهي مواقع الكترونيه رموزه ليس في أصحاب بصيرة ولا أصحاب ديانة ولا أصحاب مسؤوليه وصد لا نريد تغييرا بالاسم والشكل وإنما نريد التغيير الذي يقوم على المسلمات المذكورة في كتاب ربنا وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم نتخذ من سنته وسنة أصحابه نبراسا ومنهاجا ومعالم هدى هنا باذن الله تعالى نسعد فنسعد في الدنيا والدن في أردن أردن أردن أردن سأقول بارك الله فيكم هذه مسلمات نحن بحاجة أن نتذكرها وأن نذكرها بها وأن ننشرها بين إخواننا عبر الكلمة المسموعه وعبر الكلمة المكتوبه وعبر الكلمة المكتوبة بعض يعني يقوم بمثل هذا وسيشعر الناس انهم بحاجه الى فهمنا هذا كحاجتهم للماء والشراب والهدا نحن قوم لا موروث لنا ولا رموز لنا نقدم كلماتهم على ما ورد في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم ولما الاجتماع يقولون أقوى سبب يرولج الخطأ ويعملق الخطأ ويحرف على الصواب الموروث موروثات لا تخضع لعقل ويستغرب الناس من الموروث ولا يدر كيف تربع الموروث في حياته نمط التغيير عند كثير من رافعي شعارات الإسلام والنهوض بالإسلام أصبح نمطا موروثا وليس نمطا قائلا على تحرير تحقيق وتثقيف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ورثة ولذا العجب لا ينتهي أن نجد هؤلاء في أوقات الشدة والشدّة. أني جذهم مع البعث مع, مع البعث ومع الحزب اليسارية وبلاده هذا أمر لا يستغرب لأن الأمر الموروث عثم وصعب يعني كنا في مكه كان معنا الصومالي فقال أنا عذرك الطعام الافطار فأتنا ببيض مقلد فأكلنا السلطان أبي فاطم عليه سكر قاضي الملك قال ملح على البيض قال بده ملح على البيض وبيستغرب احنا مستغربين كيف تضع سكر على البيض وهو مستغرب كيف الملح وحط له نستغرب وحطلنا نستغرب لعلنا لو نشانا في دياره ما اكلنا البيض الا مع البيض مع السكر ولا كلوا ولا هو نشا في بلادنا ما اكل البيض مع الا مع الملح هذه يهور مروسة، هذا ملأ لا خلث للشرع بالمروط الناس سبق إلى دهامهم أشياء باسم الدين يحتاجون أن يراجعوا عساباتهم هذا من الدين، في دين من؟ هذا في دين من؟ هل هو في دين الله؟ هل هو في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأي في, في دين الله؟ دين الله ظاهر دين الله كتاب دين الذي أدى الذي لي محمد صلى الله عليه وسلم سنه لكن فقد النفع الناس يعانون يعانون عناية شديدة من تقدم العلماء لهم وجهان يعني لا أقول لهم وجهان يعني مجنين كما يقول بعض الناس العلماء لهم وجه على العالم والناس ولهم وجه الكبار والناه. أمامه رأة اصول يذكرون ويأمرون من هم وخلفه محامون وذابون عنه أمامه ذئب ورجل يخوفه ورجل لا يجمع للمياه لا يريدونه شيئا لا يريد له منصب ولا مناصب ولا مكاتب ولا رواتب لا يريد شيئا يريد المصلحة الحقيقية للأمة ما يريد شيئا الرقابة شرعية صحيحة عند الربانيين الصادقين المخلصين المترفعين عن الدنايا والشهوات والدنيا يريدون الله والدار الاخره اليوم العالم في الخلف عكس ما كان عليه السلام تمام في الامان يولي صبر والطاعه ويقبل الايدي والرؤوس والارجل وفي الخلف يشتمونها وهذا نفاق كمثالة القبضية هذا من النفاع ترى أدى حق الله حق الأمة ولا أدى حق الأمة لا أدى لا حق أمة ولا حق أمة للأمة حق ويلا حق للأمة حق, حق. فكان العلماء هم صمام أمان ومفتاح خير ومفتاح رحمة مفتاح رحمة للأمة مفتاح رحمة للشعوب مفتاح رحمة للكبراء فلما فقد الناس نمط الشر الصخير أصبح اختلط في الأمور. وكما يقول اختلط الحالوين وضاعف ما أجمل أن نعود إلى نمط الحياة المخيم. لا أكون نمط الحياة فأيضاعت أن ألجو إلى وسائل، الوسائل لا عبرة لها. تركب إمارة، تركب سيارة، تركب طائرة، أنامراً مرتاعاً. لكن نمط العام بالحياة أن ننزل كل إنسان منزلته وأن نلقي ما له وما عليه. هذا النمط الذي به تسعد أمتنا، وهو الذي نجح إليه نورنا، وهو الذي ملكوا أخواننا وحبتنا وأحبتنا, وأحبتنا من. حينئذ الأمور توضع في نصابها وحينئذ يهدا الناس بشرع الله وبدينه اقول اخواني المالوف سبب قوي لتعميق الشر وتجذيره وانتشاره قرات في الاعتصام الشاطبي يقول التقى عالم علماء المسلمين مع قصيص، وكان هذا العالم له طلع على لنجيل، فأورد على مسامعه سبعين تناقضا في موارد الأنجيل الأربعة، نسب عيسى في الأنجيل أربعة مطامع، يعني هذا بعد أبرز شيء. قلت لما سكت العالم قال له قصيص فرق قلنا قال عندك غير من قال لنا قال المعنى أنت أعرف ثلاث مئة موتة فأخذ يصدر قلت سيسعى ثلاث مئة بالسبعين قال ما استورى بالعالم قال تعرف كل هذا تبقى على دينك قال من أعلم أما أمام آباي وأجداد موت لو إلمان الموت ما بقي النصراني نصراني ولا بقي الحزبي حزبي ولا بقي المبتدر مبتدر, مبتدر. مولود تأخذه العزة بالإسراء الإنسان يدافع وهو لا يشعر ليحقق ذاته بعض الناس يدافع ليحقق عشيرته بعض الناس يدافع حتى يشعر يندفع وراء شيء موروظ والمصيبة الكبرى والعظمى أن يغلف هذا المولود باسم الشرق ويغلف باسمه ولما يفحص بالمعادر العلمات وقوار التقعيد والتقصير العلمي يرى أن الدين بعيد عن هذا كله ولذا إخواني نحن بحاجة إن تعبدنا ربنا بشيء أن نتحقق وأن نترك المورث الإعلام وبريق الإعلام وصنيع الإعلام وتنقيق الإعلام لوجود الفتنه وترسيخها في بلاد المسلمين أمر لا يحبه من سلم ذوقه وصحته أمم ووجدت أدنى رحمة في قلبه أما القوم الذين لا يعيشون إلا في بيئة ليست صحية وفي بيئة كلها فوضى فقط مصبحة هذا الصدر من الناس أن تقع مثل هذه القلاقل ومثل هذه الفتن الكلام طويل انا اريد ان أسرقني الوقت اكتفي بهذا القدر وإن رغبتم اجلس إن شاء الله بعد الصلاه للسؤال والجواب والله الموفق والصواب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين